وَأُبْرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى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 إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا innamaa, innamaa, innamaa, يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها